لَنَقُولَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَّافِذًا الَّتِي كنتم بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن صدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله متنا وسرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 قل إن ربي يقذف بالحق علام